يا ربي يا يا رب المصابين، بل لي. وا في لانا ما ضا يا, يا سيان الكرامي لِبْدَاءِ مَا أَبَدَىٰ Ooh. Hmm.